إن الذين طبع الله وعلى وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ والذين زَادَهُمْ دوائاتهم تقوهم فهل ينظرون إلى الساعة ذات يوم بقتة فقد جاءا شرطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكرهم فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذم بك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة فإذا أنزل وذكر فيها القتال في قلوب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 وَمَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُوكُمْهَا فَيُحْقِقُكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ رِزْقَكُمْ ۗ أَمَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَدْعُونَنَا لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَبْخَلُ ۖ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِن